والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم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 إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون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 وَذَكُورُ اللَّهِ كَثِيرًا عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ